أحبك حب ولا صاير ولا أغمر على البشار والناس أحزك بالنبض تجري ومنك أخذ الأنفاس أنا مبنى على حبك على على شعرتك أموت أموت عليك عني حبيبي من القدم